وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من قشيته مشفقون ومن يقل منهم إن هم من دونه فذلك نذيره جهنم كذلك نذير الظالمين او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتا قناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا الظُّرَى وَاسِعًا أَنْتَ نِدًى بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ اسقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلناها لبشر من قبل كل افا ان متفهمو الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والاينا ترجون